وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير انَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن تي آمين يا رب الملك يا ما يعملوا ما شئتم ان نجو بما تعملون بصي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْكُفْرِ لَمْ لا ياتي غير الباطل من بين يدي وقلامي خلف تنزيل من حكيم حميد மே லி லி இர மே وَلَوْ جَعَلناهُ قُرآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ ۚ رَبِّ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا أولئك ينادون مما كان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فختلفوا فيه وَلَؤْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنُهُمْ وَإِنَّ الْغَمَّ لَفِي الشَّكِّ مِنْ غُمُوِّ